إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقا فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟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 قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِن عذابٍ أليمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَا أُوْكُمْ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَا إِمَّا